يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا ويردوكم على إعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين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 بإذنه حتى اذا فشلتم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من دعنا اراكم ما تحب ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على فَذِكْرُ الرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ أُخْرَاكُمْ فَأَسَادَكُمْ فَأَسَادَكُمْ غَمًّا بَغَمٍّ لِّكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا